بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون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 فإنهم لا آكلون منها فماليون منها البطن ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم ألف ضالين فهم على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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن ابراهيم إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 ألا إنهم من إفكهم ليقولون يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 إلا من هو صار الجحيم وما مننا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصافون وإن لنحن المسبحون وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين